Fifty Languages 50 20 20 Z-d-g-u-sh-e-w-t-ch-e-ch muhadath a tun خذ راحتك خذ راحتك شدش فدو قز شروق البيت بيتك ماذا تحب حضرتك ان تشرب ماذا تحب اتحب الموسيقى؟ اتحب الموسيقى؟ انا احب الموسيقى الكلاسيكية انا احب الموسيقى الكلاسيكيه سي كومباكت ديسك هذه سيدياتي هنا سيدياتي موسيقى أما بسم قرم قوغاوا أتعزف على آلة موسيقية؟ أتعزف على آلة موسيقية؟ مر ساسي جيتار هذه قيثارتي هنا جيتاري وردقب ونر ويجاسا أتحب أن تغني؟ اتحب ان تغني؟ سابيهر ويها. عندك اطفال؟ اه عندك اطفال؟ ح ويها. عندك كلب؟ أعندك كلب. تشتو ويها. عندك قطه؟ اه مخر سيتخلح. هنا توجد كتبي هنا توجد كتبي سيج اقرا حاليا هذا الكتاب اقرا حاليا هذا الكتاب صد وزجنو وي ماذا تحب أن تقرأ؟ ماذا تحب أن تخرى كانتسر هووياس أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسية أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقيةسا أتحب أن تذهب إلى المسرح أتحب أن تذهب إلى المسرح Op وكون و أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا في م